صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يطلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب إلى مرد من سبيل وتراهم معرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفز وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم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 فَمَا لَهُم مِّن سَبِيلٍ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّهِم قَبْلَ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ يوم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَغُ وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ مِنَّا رَحْمَةً فرح بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماء والأرض. يخلق ما يشاء. يهب لمن يشاء أنساً ويهب لمن يشاء. ولا تَوَجَّهُوا إِلَيْهِ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيٍ أَوْ مِنْ رَسُولٍ ۚ أو يرسل رسولا أو يرسل رسول فروحه بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحًا أمرنا ما كنت تدرى من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإن